ومتنوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات، ومتعوا بجنان فردوس مستقرا ومآبا وتمتعوا بحور عين كواعب وأتراب لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الدلاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسكت تسليم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ابن عين أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله إياكم من النار ثمما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أولا ليال ودرسيان ودرستي نوسع انجرتي ناقا استيقتي ربنا ننبقوا باللوناه دوليب مه درسيان ودرسي تحناه نوعها كتاب من عمدة الاحكام وحانكو دحجرني كتاب الطهارة în. Vom afla între noi două lidmo băt. Vom studia pe cărți. Părea că bărbuțul pierde. Am apăsăm pierde. În studiile care nu. Ii câinele de mare câinele de mare câinele de mare câinele de mare câinele de mare câinele de mare câinele من نوع ديك حانون أجراءة ودمل استحاضة من أجراء أخرون ستحدثة سبا بابتا يامككه لدونا هدوان ليرهدو وحقوه الرأي نوع ديك حيط حيط سيدي سبا محل ليرهداء حيط وديك سعوداء حيط ليرهداء لقاءهان السيلان حاضر الوادي مركز اللي يتجي أيا سعوداء عمال داري ريد وردها شرعيهان حيط و ديك كالصوب بحا دو مركا وقت اي عفماد قبطو كان صوب بحا ريحن ايضا دل ملاقان ايو حانو اللقان ايو كالصوب وقت قوان عايد احان ناعمل كيسو ومدو ومحتدن ومدكر وآد او قبا حانو مبادن فوح ديسو رايح ديسو اي, اي, اي, اي آد كريها aya waxa ila in u yahay shicir ahaan si ceyri ahaan uga soo baxay goobta madha in ama ora ay qabato inta حيث ك وقت جيسو عكبل أوضاع من من بلوغ الأنثى تقريبا مركز جبرو بانجارتو سجل صنعه الجارتو أما أي إن وقت جي قنجر ك الجارتو وحنو كوجيه وقت جي أسيس سنو ليسي وحيدهان أو أي علم لو في فترة فنية سو مساء ناتو كنقطة ياسف ولا ياسنا من المحيط وتألله سبحانه وتعالى إن ناس كمسو أرورين حديد أيو إن غبادة وقتقة ديقاتو إن إيطايا إيسا لذا عمرو سيقلافين وإي راهدين نحيدا حان أغوال فاربادن إيكو شاكين غبادة وقتقة وديقكا وإيكي هاي إن حانافيو راهدين سنويا سيقو واش شاك شاك إن kay ka dugay ayu noqdaa al kara شافعين وحييمه ايغو مبا لاهن وقتي قانو ولا ليكره دبا ديكو او ككوايه وحداك كرتي لهادين انت اين نو شهايبا وحا محتمل عيبان ان اي يبدو لو حنا شاع لعبته يجينا او كيما له لكن انت غالبا اي دو كوغو انا والله لخدم سنى اي شافعزيد يرادين اما حنابلوا اماندهم الحان بل الحناد الى și a ajutat să a demonstrat ka Și a ajutat să se întâmple, a ajutat să se întâmple, a وقتك xayidka ugu adag ugu ugu xuduudda sacada ala waqtiga ugu buneyha usu saalada oo maday hawel waxa ku jira guduu so shaqra ee nabdana safra qudra ah gudab bayso in tilmaamaha uu leeyahayna xayidku waa mid adag oo jira xijir hajar كذبنا ثخين أي نغضا وكولو لهو عصلابا كذبنا مدعو سأن أرهن أي نغضا مركا وقوية ودمار رضا إن حوكم كا حد إن إيجا صفرادا <تصفيق> جعلادا مكترادا إن مركا أي سبب إيجا كاقويس ككدد لبقو الأيا كجفتا مالك يدو حيرا لندم الكترى و حلو لو لو حسابا حي. هذا وقت هي حكي وهذا ما بعد توري قيمه لكن جمهورته وحيرا دين غير الملكية تبدى هذه اي اراكت قدره ام دي غاسي بربركه مرخو دي جوجو وهي تحسبه انه حي هي لكن هذي ظاهر نقطه على منه توري كاتب يما ده دي غاسي ما هن حي حديث كيم ومعطيه اها لأننا لا نقض الصفرة والقدرة بعد الظهر شيئا وحانا هان جرني تري مرتا انظارنا قنو كادي ديقى القدرة دا عيني مادا البوران اما جالاها كما نمترين جرني إنو كم كامي ديهاي أي لا هذين عايشانا سيدا سوكر أيها هان جرتين كباها سحابياتك ويوكيني جرين سيئي اوغادان إن ديقى وكاستاي إنكالي وكا سيرحي ديه جرتين هادك ديقين اوغادا إلا وديقي وإستاقوا وعدانكي mudda ee gabadhu ay haysto ay haysto waxay culimadu soo qaraabeen aqwal farabadan tan مدة الطهري وقت aqal mudda tuhru waxa xigowayra gabadhu ay dahir ahaan karto 15 sano 15 bil aan leh 15 maalmood in sidoo kale culimadu ay isku waafaqeen طهارة uu sanxad maheen in ay dahir ahaato macnaha tahaa tahara in ka dahir noqoto انحيط وقت قبضا وهينكر أنا الجمهور تكتبوا ومرت الدرجة بروح حنفية وعشان يتلمبري أو قبضا عند الجمهور أو ظهور مكللة قلاقل للحنفية وشارفي مالك إيه أحمد عسكو صودقة عينين جبرد إن عشان يتلمبري وهينكر حيد وحقبضا ومسن هينكر هذا كبرته أي رادين إنه يهدم فساد أما لي دبر فرع إنه يهين.الوقت يعوير جبرد أي, قبضه أي مستحاضه راي ما هو كتر حيبك واحد 22 اليوم هذين ايامين صفر 30 اي ابو يوسف الشافعي عبد الله تاسعين غدادين امام المالك المالك حد أو أو إن أو مالك انا مالك يده وحده ما لها هي رانته وحيد بوها ينكره وحدي كتر ان جابده الجريسي وكويهه ذي كينه لك انه استعذب بدا ما استاغى خلاص ظاهر اي نفر لكن حنا في ذي حي اركان حيضي hay'a wuxuu weero gabadhaayinka oo sadex maalmo ah macluumaad iibinadooda ay yiraahdeen waxne ka yaraada hay'a zama deey karay dhana xanaasiidu laakiin jamhurto ay aqaaqa ka ay wax yiraahdeen inta u hayn karo waa سيدا حديثكي حمنا بن تجحش ونبي قوكويري صلى الله عليه وسلم مر كيسو اه شيء ونبي يتحيضي في علم الله ستة ايام او سبعة حيث سكتري انت حيبت حيثتها هي لحمانا اما تدوابري كدبنا كقويصة او تكو افر افر, أفر بري اما لحي اما اربع وعشرين ليلة او ايامها او ثلاثة وعشرين ليلة تكو ايو ينبي صلى الله عليه وسلم محير تاع في كاكافين سريوه حديث نوع منان هذا هو اللي راه لا تلامون من انما رحمه الله وليها من هذه الكتابه من هذه النووي يقرا دقدو ارتك ليك الحيض للسن الحيضي وقتك حيضك وقبره هو غير 10 لباتان ساعات او من و من فهو انتو اقوفوكونا عشان اتمن بروعيوه سيدرا عن تلمامنا وحيكا قد انشان اتمن مال موت ودم الاستحاضة عما دم الفساد اي حلو مدو قفر سيرانوين ايهن قورما ايو ديقي نظيف نقطاء اما يكا طاهارا نقطاء جبادو ايه انقامي الدم في ايام الحيضي حنثي اي شافيه وحيرادين نظيف نقشا دا اما طاهارا دا ايكا ايهن دهار مغالي شديق حيطكا الماما إن و يهيه محيني رهدا إن إني علامتي عربتو عدناتك عد, عد وح عدنا كي مادان أي كشي يجانوين إمام مالك وحليه هاي كتاب كيسي مجموع مجموع الفتاوى مجموع المجموع كتاب المجموع حيث و أحكام أي يهيه حكام الحيث تولو ملك حيث آي تهيه أحكام بدن عيه كتع اللغضة ووهو ريسو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 wa hadii taa aan shar noo imaano دونه, دونة. إيه, إيه إيه doona ee inay soo gudbu ayaaba ka xaram إيه تكتوه إيه ee inay ay dukato ay fakhay tan gota ka noo noo ween ee in soonka oo waqtiga ay xayid ka tahay waa lagala doonaa oo ma soo imi karto laakiin markeey saarno gota laga baynaysoot mooysoon الوقت جاء هذه سونت سونك الذي مصحى حيوان صحى وين؟ وعكمل نوع عند الشافعية مصل المصحفي وحمله وقراءة القرآن والمكثف المسجد مساح مصحف كائن قاضي إن مساجد كم؟ رأيت كتب قرآن إني أقرأ سو أيا كم نوعه؟ لكن هو مذهب الشافعية ولكن قراءة القرآن على مذنر كيد الله ذو اليد موب. إن وحكى كم من عُليه هيئة اتكاب كائن مساجد كاتكابته. إن دوافك إن دوافك إن دوافك واتوا نبي حديثة عاشق ويلي إفعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوكي بالبيت سمايه طفك حاجة واحق سمايه لكن هذا اللي يلي بيتك. وحاك لو ممنوعا إن من كيذ ولكو الغرب أيضا هو ممنوع وحا ممنوع إن قابدا إيضا ديجا قبط الله قراء إيضا هو ممنوع وحاك لو ممنوعا إن محيدا هان توادي ديجا حاجة إني يا لهو حواجب قوة سلادي إنك تكتشفتيه يا إلنا والله سواك له قوامنا إنك يا لهو حواجب آه إن واجب الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وحتى لحيتك قد تعلق عدة ناتس مركل القرآن عدة لحيتك هذه حيتك قبته ثلاثة قروء تليه الله سبحانه وتعالى كذلك الاستبراء إن رحمك وجراني كلامه لوك الأبداد حيتك سئل وذوين إن قراءة القرآن وقد هذا ليجوجو القرآن ما تركرتام السماء تركرتو علماء يدروي سوقي لافان قارو حيران ومنو وأنا مذهب إمام شافعي إياه عمر بن قطاع علي جابر في حسن البسري قتاد عطاء أبو العالية والإبراهيم النقر وسعيد بن جبير والزهري وإسحاب وأبو الثوء والدوايب مالك وربي حسن نيفو أحمد أبو الجهد إدفش إدفش لكن ارمدا قالا خير ما يثبت السبب انه خضر سويدانته او خدي وها قالوا كتبنا قول المالك كسون هذا بحنيف أحمد هو امام شافعي قول كسي قديم كا يمرهد داود الظاهري وما قال النبي رحمه الله امام داود الظاهري و غيره دهن هذا اللي كيسو مد لا او إجماع اجماع او غير اجماع لا لو دريش جماعه هذا لكن ان علماده إن جملة القرآن أقرن كفء الكتاجنة، وحكم الكفء الإمام أهل الحديث، وحكم الإمام البخاري وغيره يعني أقرن كفء الشجرة. إنت أو ها أحكام في كتة على غضيحي كيوب غير كيسون. أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بت ابي حليش، فاطمة بت سأل دوحي بسي النبي النبي عيسى الله عليه وسلم فقال دوحي بسي سأل الله إني استرحاطه فلا أظهر فلا أطفر وان فرماه ليجا أسأله طاهرنا من نغلو فأداع الصلاة صلاة دمية نسكد إياه قال النبي قفر لا ميا إن ذلك تسأل إرق واحد ولكن هسيش داع الصلاة صلاة دمية نسكد قدر الأيام مال مه قدرت في التي مال مها صو كنت يده حيضة رأي حيضينا مدي حيدا فيها مال مها صي ثم مرقى مال مه تردد في عد حيدي يلقي لي فقول سحاتي وصليت قوم وفي رواية وولست بالحيضة فجاء حيد مها ففأقبلت الحيضة طلع. فدي أصو كابجي أقبلت الحيده هذه ادي اديسو عدد قابج الحيد كان فتركي اسرار ترادي اسكا داو فيها مال ما حاجه كوتو فايده هذا قدرها هذه ودم هذا مال ما هي سي توصلي عنك دبن ديك اسكن او كقبلص او سليتوكوين وسليتوكو مركه حديث كان او منو من العاشر عنها în ultima mijă, și băianiu, când găsește unul, începe să-ți facă. Am dat vorbă unui căilei, un copil tăpuat, și păi, ce لان استحاضه جريان الدم من فرج الدم من فرج المراه من غير أواني في يكون ما يضر اورده وكصبخه وقتي س اذا لا جوين ايا ليران ذا استحاضه واحفر ما يس كصودا ليران ذا حاضر وادي اساسا ام طهر نقض قضاء كامله الدم بيجي كمان الذي نقض هي ليذه هي صلاه دي مسكدا يا وين اجلس فادع الصلاه مسكف الصلاه ده ماده يا ارض الشيء اللي بيجي مايا اه دي تركو إنما ذلك دم عرقل هو هاي تلاوحي لا داهي وشيدان أي حلك كلا غبادة إنما هي رجبات من الشيطان وها راتي شيدان أكوروطي حيد عازي ليله هدو رحن كو كوية اللو أي جرية منك هاسو ديجي إسغسو سعرية ما إستاغوين منك عديد على لابدلي وحكافة إذينا إني بارانته لأغوه إني سؤالو يديان متى أيضوغ أيسان دابيكو سيقنان وحي أي كنت تعالوغدا بين تودا يتخارها دوين وإن كان المسؤول عنه مما يقص النساء هذا اعطي مفسيح على سؤال ايين واحد معها جوره ووايل هاي في دون بون جوي نبي قال واوي سو نبينا عليه السلام والسلام اي قد شيء قد هذه الاغض وما هو بنان انه اسك اسك سميه الا انه قد اهل العلم ويوا فسعها بذكر ان كنتم لا تعلمون وترضي لي سبحانه وتعالى وحتى لا حديث بو فاني إلا كلا ب حيث كان يستحاضضا إن الله بحكم كالليهين حيث كان الإسلاة إيصال على الله إمانك لن إستحاضضا إسلاة ولا إمانك روه سورة الحديثة إيهبت عن القضاني أنتقاء آنك فهنا نوين إن ديك دي حيث كو يهدم الطبيعي ديك عادة أو دون الدماء العارضة إن كان يوجد أن يوجد إماذا أو الشذر اللي مكلهان كوين ما لكن ومع ذلك الوديق <تصفيق> إلى <تصفيق> هاي سبحانه وتعالى وابو ردنك وبنات الأدم سيد النبي صلى عليه الله تعالى عن حجة الوداع أي حيديه يقولي سوكري أي أنا فيستي من فمديقية كاير هاي تلوكا سوى النبي كاوى ووحي بله إنما ذلك مع وحاو بله الكوقر الجبله حاوين بنات الأدم إفعلي ما يفعل الحج غير أنك لا تطوفي بالبيت أبي النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة على حديثك أوفا إذا أنا لستحابة لا تمنع من الصلاة قبضة هذه مستحابتها إن صلاة إسلام كيستغلين أوليك إسكلا قيسوا ماشينا إحرسوا اروح ولا يجيني شيء قد ما اي سلاذه تكوني سوى تي و حيض هذاك يسموا تجلس بقدر ايام عاداتها فبدا مستحاضه وسفر سنه سلاذه كيسان لي سامالمه اي حيضي قد دي نوي كويس سنه سعيده و نيسنس ان هي تحيضهن ان دم الحيض يمنع الصلاه كما منوع يعني سوق قال بسبب ما ما حيض و ما ما o tău băiți îl lăpăiți, voi anunțați-nabie Gauș, șahul lui Isla a tăiat mâna, ala lui Isla Arkayot, în iarnă, mai da an, înu mai da an, an, o părere انما ذلك دم عرق كاسو ديكسو ياني او حكتي ليري الا إن, ان ذلك ارقري لكن دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضيني واتى النبي صلى الله عليه وسلم مركه حكمتي سي ااداتي سي هي تعليم عليه الصلاه والسلام عن عائشه رضي الله أو تعالى عنها طارد أن أم حبيبة أم حبيبة زوج النبي أهل أيا استحيض وحيجي وكسعودي وتوفرن إليه وكمت حمين سبع سنين تدفن صراط حيث كسعودي استحاضي عليه فسأل رسول الله وحيويتي النبي عليه سلطة عن ذلك كذا فأمرها ومرأى أن تغتسل وحيق فقالت بها فكانت حيحة أم حبيبة تغتسل لكل صلاة مركئ صلاة بالوق والستواج مهل لكم صنو لكن مركديك إكخبسنس باوجب يعني تحرق على طوي مشينا ديفسو لكن قدر سقوال أي صنعة لكم حبيبة حلو قالتين سلاطين والبلشكل الرضوان القبيضتين أم حبيبة ما و إن إن زينب بنتي جحش لا لا كوني زيدو أم حبيبة وقت و زينب بنتي جحشين حبيبة بنتي جحش وزينب بنتي جحش أم المؤمنين اي الى كانت تحت عبد الرحمن بن عوضيه القبدي استحابه بمعنى اصابها الاستحابه سبع سنين تدرس الصرا اي حديث كان حديث يقول لم دي هي اي سده اي اسحاق اي وبد ذلك جرى الي برتان وحي يتعلق دينته واحكامته وتظاهره فجاء اعلان دور هذا وايه جاء جرى الى ندغه في لا سو دونا قفل ابو مسلم وحاج الرباعين لما اعلن هي قبشته ان ابن علمي سيء سبأ وبد بادو إنو كل عقلات إياه وحيان وحمصا الله سبحانه وتعالى سراني كعين إن إلهك باستاء سراد والباء من حط نصح